إن هذا إلا إفك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتدها فهي لا عليه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 تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك خيرا من ذلك جنات, جنات تجري من تحتها الانهار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 قل ذلك خير أم جنة الخلد, جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا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 فيقول أَنَّتُم أَضَللْتُم عبادي هؤلاء أَم هم ضلوا السبيل هُمْ سبحانك السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ مَا كَانَ لَنَا من دونك من أولياء قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك ما كان لنا ما كان ينبغي لنا أن لا تأخذ من دونك من أONYA، ولكن متعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر، وكانوا قوما بورا. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن من دونك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباهم حتى حتى نسوا الذكر وكانوا قوما وراء فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِمْ مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا وَكَمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وكان ربك بصيرا وَقَالَ الذين لا يرجون نقاءنا لولا علينا الملائكة أول را ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوى كبيرة يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم إذل المجرم لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه, فجعلناه هبا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملا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 يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم اولئك, أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يخشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك, أولئك شر مكانا واضل سبيلا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 فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم, وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمورا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا, وقرونا بين ذلك كثيرا بين ذلك ضربنا له الأمثال وكلا تبر تتبيرا وكلا ضربنا له الأنثال وكلا تدبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَّ عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا صَبْرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ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 أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْفَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَيْ لَا رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ نَجْعَلَهُ سَاكِنًا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا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 وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأباء أكثر الناس فأباء أكثر الناس إلا كفراء ولو شئنا لبعثنا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 وهذا ملح اجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن اسجدوا للرحمن وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سراجا وَقَمَرًا منيرا وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْن لمن أَرَادَ أَنْ يذكر لِمَنْ أَرَادَ شكورا أَرَادَ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد على وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا عذابها كان ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما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 ومن يفعل ذلك يلقا اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا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 ك يجزون الغرفة بما صبروا, يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون, ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما قل ما بِكُمْ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما